حد تاني لو مكاني تاني ممكن يعمل ايه لكن صبر على دلعكيو ولكن هيهتم تسامحي حد تاني لو مكاني تاني ممكن يعمل ايه لكن صبر على دلعكيو ولكن هيهتم تسامحي مسما